موقف لا أستطيع أن أنسى كنت أسير في طريق وفوجئت أن خرج علي أخ جذب حمادة وارتمى في الحض يقبل ويبكي وأنا طبعاً وهو في حبني أنا مش شايف هو مين ده ولكن تفاعلته معه أخي ويفلت ورحضن تاني ويفلت ورحضن تاني وبعدين بصيلي كده قال لي إنت مش فاكرني فبصيت له كده وقلت له قدرتك مين فكرني فرجع لورا شفتني انا مع والله يعني معلش فكرني فجلس في الارض يبكي يمكن حراره وينتحب نسيتني قدر تشكرني انا فنان كنت معاك في ابتدائي وإعدادي بحقيقي إحنا فصلنا زمان كان 64 تلميس الفصل كان منهم تقريباً 24 محمد وله 14 اسمهم محمد وكنا شلة كده يعني يبدو إن هو منهم بس أنا مش فاكر عمال استاذ معده ذكرت السنين شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وعمال يرجع له مثلا 70 80 سنة عشان يفتكر ما فيش اجيب منين يا ناس وعمال افكر فيه مش جاي والراجل كل ما يحس يبص في عينيا كده يلاقيني مش مش فاكر يزداد اشتعالا في البكاء واجهاشا في البكاء فمديت ايدي أش... اوقفه مش عايز يقف لحقيقة أنا بقول لكم دلوقتي إن كن حد بيه وحد بتسيم بس أنا بتمالك نفسي بالعافية و و و وتصوروا معي الموقفة أعمالي ولي انت نسيتني أنا تنسي يبدو إن إحنا كنا أصحاب قوي تقولي إن هو كان بدينا نص السندوج فأنا مش فاكر إيه الموضوع بس رجعت الفندق وأنا متأثر جداً بهذا الموقف الله بس مش فكر في الشخص عشان أجيبه لكن على طول حاجة على ذاكرتي أن الله قد ينسى شغلتني عارفه كأن في مطرقة نزلت فوق دماري أني لما واحد حس أن صاحبه لو حد قريب منه نسيه والله يكلمة يقول لي زبحتني زبحتني فأنا بارك شعرت أن الله نسيك إذا هو ممكن ربنا ينس حد آه. في ثلاثة مواضع في القرآن ثلاثة أسباب لنسيان الله لعبده السبب الأول نسوا الله فنسيهم والسبب الثاني وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أن ينسى الإنسان اليوم هذا والسبب الثالث أن ينسى الإنسان شرح الله والقرآن قال سبحانه وتعالى فذالك اتتك آياتنا فلا وكذلك اليوم تنسى